الناس للناس ما دامت الحياة بهم نداء الرحمة نداء الرحمة اليد الجامعة للقلوب الحائرة مستمعين الأفاضل في كل مكان أسعد الله صباحكم بكل خيرات الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا أحبتي معنا وبرنامج نداء الرحمة الذي يطيل عليكم بثوب جديد خلال هذا الشهر الفضيل في استضافة طيبة لكل الفاعلين في حقل الخير في حقل الإنسانية في حقل إعادة البسمة لوجوه الطيبة من الصغار إلى الكبار إلى المعوزين إلى المحتاجين في هذه المدينه المضيافه اذا سعدت كثيرا بالتواصل معكم في هذا البرنامج الإنساني ونذكر احبتي المستمعين في كل مكان انه بعد استضافتنا لجمعيه ايثار لرعايه الايتام وايضا لمجموعه اخبار شوفسوف التي رفعت التحدي تحدي كسوه عيد لكل يتيم معوز هذا التحدي الذي تعدى البحر الأبيض المتوسط وذهب إلى غاية العائلات وجليتنا في الخارج وخاصة العائلات السوفية بفرنسا التي احتضنت هذا التحدي وقبلته بكل محبة واستطاعت أن تجمع طبعا شتات هذه العائلة حول مشروع كسوة عيد لكل يتيم معوز حبيت نبدأ بي هذا الموضوع حتى أشير إلى مبادرة طيبة قامت بها سيدة من فرنسا دخلت معنا في عالم الافتراضي هذا اللي رح نتكلم عليه لأصبح اليوم جزء مهم جدا من واقعنا اليوم معاش افتراضي عاد واقع ملموس بخروج خيرة شباب الواد إلى الميدان من أجل تحقيق هدف إنساني سامي السيدة اللي حبيت نبدأ بها حلقة اليوم هي السيدة لطيفة بنعون من فرنسا اللي كانت وعدتنا بمساعدة مالية بقيمة 150 أورو كمال 150 أورو وليس 1500 أورو يعني نعتذرونها في المباشرة في حلقة اليوم 150 أورو يعني وعدتنا بيش توصل في خلال أسبوع وقد وفت بوعدها برك الله فيها ربي ثبت أجرها المساعدة وصلت إذن بتحويلها إلى العملة الجزائرية اليوم أمامنا مبلغ بقيمة مليونين و وسبعين ألف سنتيم رح توجه إن شاء الله قريبا إلى جمعية إيثالي رعاية الأيتام من أجل كسوة اليتيم تقريبا يعني إذا كان جنا نقسموها بالقيمة لقدمتها الجمعية اللي هي ألفين دينار لكل كس وتعيد راح إن شاء الله هالمبلغ راح يكسي عشرة يتامة إذن ربي ثبت أجرك سيدة لطيفة شكرا جزيلا على وفائك بالوعد أولا ونحيو فيك هذا الروح اللي يعني رطيفة هي سهمت معنا حتى في نداءات سابقة نشكروها بشكل كبير وإن شاء الله ربي ثبت أجرها ووعدتنا إذا كان جات في زيارة الواد راح تزور الإذاعة وهي تحيي بالمناسبة كل الفاعلين في جمعية إيطالة رعاية الأيتام إذن هنيئا للأيتام هذه المساعدة المالية إن شاء الله هي وعدتنا بيش تتصل بكل عائلات سوفية هناك بفرنسا حتى تجمع بمبالغ أخرى ان شاء الله ستصل إلى جمعية إيصالي العائلة الأيتام قريبا ربي ثبت أجرها وأجر الجميع نداء الرحمة اليد الجامعة للقلوب الحائرة قبل أن توصلوا في حلقة اليوم ونتكلموا عن نداءات الجديدة اللي وصلتنا في بحر هذا الأسبوع راح نذكروا بالمساعدات اللي وصلت للبرنامج وكنا وذكرنا بعضها يعني لأن المساعدات خاصة المالية راح تروح بعد تقصي بعد بحث يعني العائلات اللي هي جديرة بالاستفادة نداء رقم 222 اللي كان وصلنا من الواد ونذكر تقريب يعني نص النداء كان وصلنا من سيدة أم لست أطفال وما عندها حتى مصدر رزق سوى أنها تعمل بالشبكة الاجتماعية يعني بدخول الشبكة ليتعدى خمسة لاف دينار جزائري زوجها يعني عاطل عن العمل وهي الوحيدة العائلة لأسرتها كانت وجهة نداء من أجل استفادة من مساعدة وقد وصلتها مساعدة مالية بقيمة خمسة دينار ان شاء الله يتكفي يعني على الأقل مصروف هذا الشهر الفضيل ربي ثبت أجر المتبرعية عائلة متكونة من زوج زوجة تصلبنا مؤخرا وقدموا لنا مساعده ماليه حابين على عدد من العائلات المساعده الثانيه ايضا وصلت وهي بقيمه 5000 دينار ايضا للنداء رقم 232 هذا كل راح نحاولوا نتصلوا بهم خاصه اللي تركون لنا الارقام الهاتف هذه امراه من الواد متزوجه وعندها ثلاث اطفال صغار يعني اصغرهم او اكبرهم عفوا ما يتعداش عمره 13 سنه زوجها ايضا بطال بين قوسين متخلف ذهنيا ليس لها أي مدخول تعاني من رضيق النفس وقد حل تقول فصل الصيف ولا يوجد في بيتها ما يعيلها وأولادها وزوجها المريض خاصة بن قوسين تقول مكيف وما يبرد عليهم حر الصيف يستفت المساعدة مالية بقيمة خمسة لاف دينار أيضا مساعدة الموالية وصلت لنداء رقم 230 أيضا بقيمة خمسة لاف دينار اللي هي سيدة اللي كانت توجهت بنداء طلب مساعدة عبارة عن آلة خياطة وهي كانت يعني العائلة الوحيد أيضا لأسلتها واستفادت من آلة لكنها لكنها لأسف رجعتها لأنها لقيتها غير صالحة الاستعمال نحاول إما نصلحوها أو نشوفوها ان شاء الله ما كانت خياطة أخرى إضافة المساعدة المالية لوصلتها النداء الموالي أيضا هو طويل ما قدش نقاه لكم كل لكن هو يتعلق بنداء رقم مئتين وثمانية وثلاثين السيدة أم أيضا كانت حكات بمرارة عن مشاكلها مشا والمعيشية وهي الآن تستفيد المساعدة مالية بقيمة 5000 دينار هذه السيدة قلت من, من جمار نحن نحاول نتصل بهم كل عندهم أرقام الهاتف ونمكنوهم من هذه المساعدات المالية إن شاء الله في أقرب وقت ممكن إلى جانب هناك مساعدات أخرى راح نتكلم عليها لاحقا بعدما نرجع للملفاتهم وندرسوها مليح ونشكر كل واحدة ويقدم لنا مساعدة بشكل أو بآخر باش نوصلوا المساعدات بأمانة قبل من نروح أيضا لضيوفنا الأحبة في برنامج نداء الرحمة سنذكر هذا نداء عاجل يعني أكيد صاحبه اليوم ونحن في شهر رمضان الفضيل وبما يكون مدخن أو يعني قهواجي يعني حكم عليه القهوة ممكن لو يتصرع الآن نتمنى لو يسمع فينا هذا السيد أضاع مفتاح سيارة تعو في طريق يعني مقابل المركز البلدي للثقافة مدخل سوق ليبيا قديما نتمنى إذا كان واحد ضع له المفتاح السيارة تاعه إما يجي بنا السيارة ولا يجي هذا المفتاح فإن شاء الله يا رب يسمع فينا وإن شاء الله هايوم ويكون سعيد وموفق ومفتاح وروب يعني في الحفظ والسون إن شاء الله يجي يستلموا قبل نهاية الحلقة ونتمنى إن شاء الله يكون يعني في جوها دي إذن عندنا نداءات صغيرة يعني قليلة جدا نحن نتكلم عليها فيما بعد اليوم حبيت نستضيف بكل محبة مجموعة أقول أنها من خيرة شباب الواد وكل ما نسمع عن مجموعة فيسبوكية هكذا خرجت من عالم الافتراضي إلى عالم الواقع وحبت تمارس حاجة يعني ما نقلبش عليكم مش, مش في متناول جميع مش أي واحد يخرج الميدان ويقول راني متطوع باش نعمل خير من غير مقابل من غير ما ينتظر المقابل خاصة المقابل المادي المجموعة اليوم اللي تحضر معانا هي مجموعة شباب سوف مرحبا بكم معنا في برنامج نداء الرحمة بداية من نقوله زعيم المجموعة يعني رئيس المجموعة ريمي رضا أختنا وحبيبتنا وفاء رحماني أيضا عزيزتي روضا قروي أخي جديعي اسماعيل وأيضا أخي شادو محمد مرحبا بكم معانا في برنامج نداء الرحمة حبيت في كل مرة هكذا برنامج نداء الرحمة يعطي فرص لهذه المجموعات الخيرة اللي كرست حياتها وكرست وقتها من أجل تقديم مساعدة مش بالضرورة تكون مساعدة مادية حتى مساعدة معنوية يعني ترفع أكيد الأجر عند ربي سبحانه كبير نبدأ بك ريمي أحكيلي على مجموعة شباب سوف اللي انطلقت كما قلت من, من الفيسبوك يعني من هذا العالم الافتراضي واليوم راكم تمارسوا في نشاطات راح أكيد راح نتكلموا عليها في حرقة اليوم كيفاش بديتوا كيف جتكم الفكرة وعليش طفولة المسعفة بالذات علش ركزتوا نشاطكم على هذه الفئة المحرومة يعني يعني أكتر أكتر حرمان يعني مش مادي هما أطفال صغر ما يحسوش احتياج المادي لكن يحتاجوا احتياجات يعني أكتر من منها اللي هو عطف وحنان وحب وغيره كيفاش بديتوا من هذا العالم الافتراضي إلى عالم الواقع اليوم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر المرسلين محمد عليه الصلاة وأسكى التسليم أولا المجموعة بدأت في عام 2010 بدأنا أصحاب كانت مجموعة فيسبوكية عادية ما مجموعة من الأطنقاء ومتلاق الفيسبوك نعم تتج... فهمنا بعضنا أنه نتلاقوا في الزنا من عالم الافتراضي أنه نتلاقوا في العالم الواقعي وهي كانت مجموعة الشباب السوف كانت كأي مجموعة عادية لكن نعزمنا الشباب إلى فعل الخير وخممنا نديره نشاط أنه ن... ن... ن... نوعح الناس أنه يستفادوا من الفيسبوك ي... كون الفيسبوك مش كن الدرده شفاقت وتلاقينا اولا اول نشاط درناه انه قبل, قبل من نروحوا النشاطات ريمي يعني كنتم معارف يعني داخلين باسماءكم الحقيقية كنتم متأكدين انه هاد المجموعة هي, هي من الواد كلها يعني مش خارج مم. الواد نعم عن مسمى تاحها مجموعة شباب سور كنا معنى معظم الاصدقاء يارفوا بعض هذا يارف الاخر كنا معنتها تخلطوا بأسماءكم الحقيقية. نعم كان نصف أسماء حقيقية خلطة بعدها كأول معنتها درنا دل أول نشاط وحملة تبرى بالدم الأولى مه. كانت ما صغيرة جدا معنتها مه. ما لقدش صيد كبير في البودي مه. بعدها درنا في, في العام الماضي درنا حملة زيارة البشير بن ناصر مه. كانت الأطفال المرضى مه. حقيقة كانت الأطفال المرضى بعدها توجهت للطفل المسعف عرفنا على الطفوله المسعفه الحقيقه جاتنا مفاجاه تعرفنا على الطفوله ما كناش نعرفوهم بعدها بعد نهايه الزيارة وكذا اقترح علينا اخي عصام عصام مع زي بشير اقترح علينا انه نديرو زيارات دوريه نعم. للطفوله المسعفه يعني تبقاو تتواصلوا نعم كل شهر كلفوني انا حقيقه نروح لهم انا ومحمد شادو صاحبي نروح لهم نروح لهم و والحمد لله كان أصدقائي عاونوا فينا مادياً وكل شيء هنا نعملوا حفلة, حفلة عيد ميلاب ونادرنا حفلة خيتان وين وقت نديروا الزيارة وزيارة نعرفوا أصدقائنا مع عنها الطفولة المسعفة معنى تعريب الطفولة المسعفة كان ما, ما كانش يعرفوها ساعة خطر يسمعوك ما يعرفوش معنى الطفولة المسعفة القصل من هنا, من هنا. بعدها هذي معنى لقيت أنه أطفال هذين زادوا كانوا 14 طفل ومعا الزيارات التاعنا والحملات التاعنا نعرف بهم ما كاش أسبوع تكلفوا بربع <تصفيق> عائلة معناتها عائلة تكلفوا بربع أطفال <تصفيق> قلنا معناتها أن ندروا هنا في الإذاة على قل فهموا العائلة السوفية أنه طفولة المصعفة معناها حتى في كيفية تتكفى العائلة. من هي الطفولة المسعفة هذه من يشددشهم. مثلا المشاط الاجتماعي. تروح تدير دوس هذا المشاط الاجتماعي. و... يعني كي تحب تهزى الطفل وين آه. تروح وين تقصد يعني. اه انا بل تقريبا. وبعد عاد عاد نشاطكم كلهم مرتكز كله على الطفول المسعف. كلهم متركز عليهم. انت من الدافع الانساني. الخير. درنا درنا الحملات هذه وان شاء الله مازلنا في حملات اخرى ان شاء الله ان شاء الله شكرا, شكرا ليك رضا وفاء وفا طبعا كنت حكات من قبل يعني سابقا عن هذا النشاط كيفاش تعاملتم مع الاطفال كيفاش حتى الاطفال كيفاش بداو يتعودوا عليكم ويتعودوا على زياراتكم ايضا اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا حبيبي محمد عليه الصلاه والسلام اولا نشكر نشكر ذات سوف على السفره الطيبه اذاك الواد اذاك الواد يعني هين الواد كله يعني ب واديها سوفوريا نشكركم على السفره الطيبه نشكر اخلي من انه جابني مع هنايا والاخوه اللي راهو معنا جابك هو يجيبك هنايا شكرا لك اختي عائشة اولا اول ما تعرفت عن الفئه هذه بفئة الطفولة المسعفة عن ما كنت نعرف بلي كان طفولة مسعفة. كنت نعرف بلي كان الفئة هذي. نعم. ما كنتش نعرف بلي راي كان يعني بالإمكان مواطن بسيط انو يقدر يدخلوا لهم. نعم. ما شغل ربما عن العالم. نعم. نعم. لكن بفضل رب سبحان وفضل خريمي يعني هو اللي شجعني باش الارواحي قالي ونادي ندخل ونادي معي. مم. وروحت معاه وزورتهم و... وشوفناهم وتعاطفنا معهم وحبناهم وحبونا و... ولف ماهم صراحة يعني حتى كما رحوش مرتين ماذا نقبل كنا كل مرة في الأسبوعين كل يوم سيبت كنا رحول بأي يوم لو عطلت الوحيد <تصفيق> كنا نكون رحول بكل سيبت وبعد يعني كعرفة مع الدوام كنا مرتين في سمانة مرة في سمانتين صاد يبنوا حسب الوقت نعم <تصفيق> والله يعني آآ التفوضة هي ضحية آآ اخطاء يعني بعض الشباب وجينا هنا حضرنا باش لدفعين يعني بالنسبة لينا لدفعين يعني, يعني شعب أفكار آخرين هكذا كانت أولاً باش ننوره باش نشوفه الشباب يعني ماذا بيهم إنس شاب يكون شاب يعني الحمد للهن في عصر العالمة ممو مم أخطاكم هذي مزيش تتكرر يعني <تصفيق> نقولوا ربي هدين على كل حال ثانيا باش نعرفوا العائلات نقولوا بلي رأيكين ناسات يقول لك نروحوا نهز صغير بس نربيه مم. من الطفولة المسعفة لكن الوخ يقول لك لا هو صغير ومعنا بليش وهو غير شرعي وكذا غير شرعي مش ظنبه هو الطفل بلي غير شرعي هو روضحية اخطاء شماعي معنا هو حضرنا هنا باش نوصل صوتهم بشماعي الشباب يعني رام قيمين بواجبهم نعم. يعني يعطيهم الصحة برك الله فيهم قيمين بهم زياراتهم متكارير هذا قيمين بهم مدينة يعني يجيبوا ويزوروا ويطلوا نعم. ويهزوا يعني وي... يعني أعدوا بحقود ما كجزء مننا يعني صراحة ما حاسين شا في المجموعة؟ والله انا عادي مجموعة كبيرة ياسر تقريبا <تصفيق> <تصفيق> من خمسة وشرين واحدين فوقا 25. ومجموعة الناشطة رأي تقريبا أنا كما قال لك الوعد الخمسة وعشرين واحدة هؤلاء اللي رأي مناشطين أكثر أكثر مع الطفولة المصعفة نعم الشباب صوف كذلك عندها عدة نشاطات أخرى يعني ومركزة غير على النشاطات اللي مركز غير عن الفئات اللي رأي ما, ما نوعا ما كانت عندنا زيارة المكفوفين في يوم المدرسة المكفوفين في يوم العالمي كانت عندنا زيارة المركز البيداغوجي للنشاطات في حي كانت عندهم يعني مجموعه شباب سوف متمركزه زي النشاطات على النشاطات الخيريه عندي عندي سؤال يعني تسمحي لي وفاء هو هناك يعني اخوات جايين معانا لكن حابين يقعدوا يعني كضيوفات شرف في هذا البلاتو وفات السؤال يطرح نفسه صراحه يعني ونحن في مجتمع الواد وانتم نضحكوا على شباب سوف مجتمع الواد اللي حد الان يعني رغم العولمه اللي نتكلموا عليها ورغم انتشار الفيسبوك اللي في كل بيت في كل عائله مازال مازالنا هذيك العقليه تاع المحافظه ومازالوا محافظين ومازال أن علاقة صداقة هذه في حدود معينة ما فيش صحبية بين البنت والولد كيفاش خرجتوا بصراحة يعني انتم بنات وأولاد ذكور وإناث خرجتوا من هذا العالم الافتراضي كنتوا مثلا يعني تدخلوا عن طريق الدرداشة في فيسبوك خرجتوا للأرض الواقعة تتلاقى وتخرجوا مع بعضكم حتى وإن كان دافع خيري يعني الوازع إنساني لكن تلتقيوا لبرة كيفاش كانت تقبل العائلات تعكم لهذا النشاط الخيري مع الجنس الاخر شيء هذا اولا اول, أول شيء يرجع للعائلات كاين عائلات يعني بالرغم انك نقول تسكن في لا فيل كيما في الصيف البلاد مازال ماذا هذاك نتاع لا ومشي هكا وحنا الحمد لله يا ربي يعني شكل الوالدين يعني الحمد لله دافع خير ما, ما, ما نحرمكش اوه كيما لك الاخت هذا الشيء يعني الحمد لله الاولاد دي في بنتهم شفتو كيعودوا خارج خاازوا على بالهم وين رايح انا بالي كنت لاقي مع الاخ شاد ولا الاخ رضا ولا الاخ سمينه البالهم الشيء اللي رايحين ليها الوش ولكن يعني ماشي غير رضا ولا شاد ولا لا وكان اخوه اخريين الحمد لله يا ربي يعني حتى في اتصالات الهاتف يعني وحده ناس كفاتات يعني كطفله يعني كي يصوي التليفون تاعي اي واحد في اي وقت محمد في اي عندي استقبي طلتهم يستقبلهم يعني عادي. يقعد في, في جلسه عائليه اللي يقولوا لي الاهل تاعي انا فلان هذا فلان باين كان كان وضع معين متصل بها الحمد لله ربي ربي كل ربي امين امين يفرح جميعاش يعيشك نروحوا من ملائكه الرحمه اللي هي بقسم الطفوله المسعفه بمستشفى بالناصر روضه قروي مرحبا بك معنا طبعا تحكينا كيفاش كان تواصلك الأول. أول اتصال. أول علاقة جماعتك مع الشباب هذه المجموعة اللي مكنتوها يعني كإدارة انها تدخل قسم الطفولة المسعفة تحتك بيهم أه، تزورهم أه، هي اللي فتت انتباهي وفاة. النقطة مهمة جدا أنه أنا رحت مرة يعني سابقا للطفولة المسعفة وشفت القسم يعني المكان اللي كانوا فيه كان يعني منعزل عن المستشفى ككله. كأنه يعني ايزور يعني عايشين وحدهم هالأطفال <تصفيق> كنت نتصور أن الزيارات كانت ممنوعة إلى أن جاءت مجموعة شباب سوف وعادوا يزوروهم ويقدموهم في الهدايا لغذلك ومن قبلهم كي أن جمعية خيرية أيضا تعاملتهم معها من قبل أكيد كيفاش يعني تستقبلوا هالناس كيفاش تتعاملوا معه كيفاش تستقبلوا مساعداتهم للطفولة المسعافة قرب الميكرو تفضلي ربط هكي بعيدة شوية نير <تصفيق> السلام عليكم كيفاه مش شرط ما نستقبلوهمش على حاجه خاطر كان جمعيات وجمعيات كان جمعيه, جمعية جايه للخير كان مه. جمعيه شغل منظر انا, ج... أنا جيت لطفوله المصافه نصور معاهم ونجيب الصحافه تكتب عليهم هانيش قدمت قدمت صح كان جمعيه تفرح لاولاد تجيب لهم هدايا تضحك معاهم تلعب تحق مه. في الوقت واصلهم كان في بريميرات كان في طب الاطفال رقم واحد غير كبار العدد و... وكبار الناس دخلوا وخارجوا وكعف الحديث كان او هذا جابوه هي må han var عزلهم عن الناس بصح كان شغل ماشي من الناس نورمال نسقبلو اي واحد بصح في حدود نا. مش اي واحد يجي والحاج كان جمعيه تقضي الحدود وش تقضي الحدود في الزيارة لا كان كاين ناس قلت لك معناها يجوا مش عن مش على اساس الدر يجوا يشوفوا الطفل هذا وما متاكدين منه من امه ولا من هباء ولا, حاج. ولا حاجه يجوا يشوفوا بلي صح رانا لقيناهم من بعد تجي عائله اخرى شغل جاوا يسقسوا من جايه كجمعيه بصح كاين جمعيه تفرح لاولاد تصحك معاهم تلعب معنا ما بان لهم بحال شيء اصلا مش مش مش واش واش بكم عندكم مشكل في انكم تضربوا الطابله يعني الميكروفون تخصص شويه ناظرونا شويه <تصفيق> بالنسبه <تصفيق> لعلاقتكم مع مجموعه شباب سوف يعني على على على اعتبار انهم موجودين معنا في هذا البلاتو كيفاش استقبلتوهم اول مره يعني <تصفيق> هذه الوجوه الطيبه هذه وقت, وقت عيد الطفوله ولا مش عارف لا يجاو قبلها كفكر كمجموعة جاو يشوفوا وقالوا لنا سمعنا منها كانت طفولة مصعفة وجدت في مناسبة نقول لك تعالى المرضى وكل شيء نا. عرفناهم نابرهم وهو سامي وهو الأمر التاحهم وش ما نحتاجه ومبعض جاتهم هم فكرة أن تصلوا بنا قالوا حابيننا نحضر العيد ميلاد الياس ساعة طفل الأول ومبعض قالوا لأ ندروه كفكرة أن ننطهروا الأولاد لأن أولاد لازم ننطهرهم نعم شغالك يجوع لازم ننطهرهم لأننا عارفين ما يكباروا صح كان أولاد نعرفهم رمح يروح وما ح... ننطهرهم مش خطاك شكيان عبادة قولك راح ننطهروا ندروهم معارس نعم جات الفكرة درنا مع الاداره ومع المديرة تاعنا ومع مصطفى يعني كانت فكره مجموعه شباب سوف شباب سوف مع الشيخ محمد المستواوى لحقوا ما فرنا كل شيء وافق قال لنا المهم قولوا لي مع قلنا للطبخ تاعك حتى هم لازم يولي عندهم راي ويطاهروا لنا كل شيء درنا للمحافلة وحضرت المديرة معنا وحضرت شي شيخ مصفاوي وخلال كانوا يجوا معنا كنا نرحبوا بهم لأننا عارفينوا من الهدف تتاحهم صح كان عبادة من دخلوا مش معنا أصلا كانوا يروحوا المديرة ولا روحوا للشفتة عنا رضا حمروني م -م. ويوافقنا ولا لا كان, كان عبادة معنا في حدود من دخلوا مش أصلا م -م. أنا عندي شهادة يعني للتاريخ الاخت روضة من أطيب خلق الله من أطيب الناس اللي شفتهم كنا نتكلم عن قسم الطفولة المسعفة أطفال يعني في سن مبكر يعني ربما أكبر طفل عمره ثلاث سنين أو ربع سنين نقصين حنان, نقصين حنان نقصين حب نموذج روضة وحتى زميلاتها نحيوهم بالمناسبة عندهم واحد القابلية واحد الحس واحد الحنان يعني يا ربي بارك لكم إن شاء الله يعني مش فقط الأجر المادينة مرة زرتكم نعم بيتها ويسال حد الآن. كيتخرج عليكم تحسوا بذلك الشيء في قطوه. معنا غير شعورك يجي أول ما يجي ببين ولو نتقسم مع صحباتنا. نعم. اللي يجي تقول هذي ولدي وهذي بنتي وربهم. صح... وهذا شفتوا فيكم فعلا. صح عادي معنا اللي يجي كل واحد يحب تلقينا بالزوز بتليه. هذة هذة انت نعم. والدك روح يديري روح يقيمي بي. نعم. ونقممكم بصح كيروح وصح صح تقعد واحد الحرقة. تحسوا بيها. وصل لحد الان عندي طفلة 3 سنين يعني حكه للدار نده والحقني حديث بلي راهي بنتي مش نعم. طفله ديرتها كل شيء معناها تعبت والله لحد الان كنا اجي ربي ان شاء الله اجي شاء الله كنا لقيناها هذا الشيء ربما انا كنت ذكرت لك من قبل روضه كانت تذكر قلت لك ان الاجر عند ربي اكبر من الاجر المادي الا كنت تدوفيه من خلال عملكم من خلال الحنانه يعني ما تشراش بالدراهم الحنانه اللي كتمدوها للاطفال تقولوا ناقصه كل شيء معناها زيد بالخر انك تتولي تضربي فيه. تولي تضربي في تعلمش كي قائمه بتخلي مسخ كيما راه كيما جاء لا بالعكس هذه حاجه ترجع لك اصلا واش هو واش انت ليش انت تتبعدي عنا بالعكس تربحي تقربي ربي يثبت اجرك ربي يخليك روضه ويفرحني بيك ان شاء الله <تصفيق> نروحوا للشبابنا ايضا اسماعيل جداعي وش اضفت لك هالمجموعه وش كنت داير وين كنت يعني قبل ما يجبدوك لهذا العالم مجموعه شباب طيب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمسلين كما تقدمت الأخت وصبقت وقدمت الشكر للإذاعة نسأل الله أن يجعل هذا المنبر يعني إذاعتنا الحبيبة إذاعة سوف دائما هكذا في الميدان تواكب أمور المجتمع يعني وتوصل عدة رسالات لأهل مثل هذا الأهل يعني أهل الخير طيب هذه المجموعة ماذا تمثل لي يعني كأنها عائلتي يعني كأني يعني أحد من هذه الأسرة يعني حقيقة مجموعة تحتوي على كثير من الشباب الطيبين وكثير يعني ظهور مجتمع وتسوف يعني هي وليس تشهيرا بالمجموعة ولكن حقيقة يعني تقال يعني كثيرا من الشباب والشابات يعني انبهرت بهم انا كنت يعني سؤالك إجابة على سؤالك أنا قبل ما نترك المجموعة يعني ككل شاب يعني ككل شاب يعني يسير طور دراسته يعني كنت ندرس يعني كنت في عالم الدراسته فقط ولكن لما تم يعني دعوتي لهذه المجموعة يعني والله دخولي للفيسبوك جاء على سبب هذه المجموعة يعني صراحة لم كنت لم أكن أعرف الفيسبوك كنت أعرفه شكليا يعني ولكن ما تجرأتش أني ندخل الفيسبوك ولا تدي صداقات معنا يعني والحمد لله يعني دخلت و كما قلت لك يعني انبهرت بالعطاء الكبير اللي رايته في الشباب يعني وشجعنا وشجعناهم ايضا فكنا ننصح بعضنا يعني ويعني بعضنا يعني, يعني حتى الاخوه قبلي مشكورين تحدثوا على الجوانب يعني الاجتماعية والخيرية وماذا فعلوا والطوفولة مسعفة يعني لا. يعني ممكن نسوا باب يعني في العلاقات ما بين الأعضاء في حد ذاته وهذه لما تكون علاقات متماسكة تساعد على الانتاج وعلى التقدم إلى وتوصلنا. الأمان يعني نصرح لك الأخذ بايا أنه هذا الصرح يعني او هذه المجموعة مجموعة شباب سوف يعني ولا ان بها في المستقبل يعني وان شاء الله ربي يوفق الجميع وديما نقول اخوان نذكر نفسي ونذكر الاخوه يعني بالاخلاص في هذا العمل حتى لا يعني حتى لا يضيع الأجر يعني وحتى لا يدخل عنصر الرياء وانه اذا لانه اذا دخل يعني في ال في الشريعة يعني الإسلامية يقول العلماء إذا دخل عنص الرياء في أي شيء قد يحبط العمل ولو بعد حين يعني فلا نريد هذا الشيء طيب آه الشيء الآخر بما يخص الطفولة المسعفة والله يواقع عليم لما وقفت عندهم يعني أنا زرتهم تقريبا ثلاث مرات بحك بحكم دراسة وبحكم الوقت لا يكفي والشغل وكذا وكذا والحمد لله أخر زيارة يعني, آه يعني آه توجد آه يعني حتى بش نقطة أخرى قبل من تطرق للنقطة هذه م -م. على الفيسبوك نا. الفيسبوك لازم الشباب اللي يسمعوا فينا ولا المستمع الكريم اللي يراه هاز نظرة سلبية على الفيسبوك نا. أنا نصحح هذه النظرة انا نقول خاصة فيسبوك هو الإنترنت بصفة عامة هي نا. سلاح ذو حدين نعم يعني لك أو عليك يعني خاصة فيسبوك اللي يراه فيه خاصة أرباب العائلات والأسر اللي يرام ينظروا فيه إلا من الجانب السلبي والصدقات غير مرغوب فيها واتصالات لا لا لا هذا أصحابه واضحين هو الشخص لما يكون في هذا الميدان يعني سوف لا يوقفها أي لا فيسبوك ولا شيء يعني يستطيع يعمل أي شيء والحمد م. لله في زمن العولمة وفي زمن الاتصالات يعني ليس إلا الإنترنت اتصالات هواتف م. هناك وكذا وكذا م. وكذا طيب أنا والله مازال فينا الخير في المجتمع السوفي خاصة بناتنا يعني مجتمع جزائري عموما نقطع لكلامك بالعسل أخوية سماعين أنه العالم هذا الفيسبوك يعني في العالم العربي يعني أشاد أو أثار ثورات عربية صح. في الجزائر أعطى نتيجة عكسية دار ثورة لكن مش ثورة ضد النظام او ضد الحكم وإنما ثورة ضد الفساد ضد الشر ضد يعني ساهم هذا الفيسبوك في نشر الشباب الخير كما, كما شباب سوف كي الناس الخير يرى موجودة عبر التراب الوطني يرى يتقوم بعمل خيري جبار من خلال هذا الشبكة شبكة الفيسبوك وهذا الشي اللي يخلي كما أشرت يعني حبيت نق... يعني نتواصل معك في نفس النقطة أنه شباب الجزائري عموما ليس فقط سوفي بطبعه خيري هات ملقاف وسيلة إلا يعني التواصل قدر يعني يمشي معاها صح والله هو لم يخص بما يخص يعني شباب الجزائر قاطبه يعني ولكن انا احكي من موضوع يعني تطرقت به مع الاخت وفاء يعني على الحواجز التي تجدها البنت يعني داخل المجتمع داخل المجتمع وخاصه كما نعرف انا خرجت درست في الخارج وخرجت يعني وشفت يعني يعني كما نقولوا بالوغه دارجه أكثر برا الواد عقلية زي كيما نقولوا احنا الودن. بالدارجه داخل الواد شيء اخر وناه حبيت نوضح يعني كاين اخت يعني هي حاضره معنا كيعني ضيفه شرف وهي مشكوره على تلبيه الدعوه يعني يعني هي يعني تدرس يعني في الجزائر العاصمة وان شاء الله تكون طبيبه ان شاء الله إن شاء في السنه القادمة يعني لما طلبت منها الدعوه يعني لا كنت لا اعرفها ولا تعرفني يعني مم. مجرد صداقه على فيسبوك يعني أنا. فانا اندهشت يعني لما وافقت في سرعة كبيرة و... وتعاطفت و يعني وجدت منها صدر رحب وقلب كبير يعني مه. وقامت بزيارة طفول المسعفه يعني مثل هذه النماذج مه. مثل هذه العقول التي عندها افكار هكذا يعني مه. ما احوجنا إليها يعني وارجع بك إلى زمان يعني قد المستمع يقول هذه الاشياء دخيله علينا ويعني فرضها علينا العصر والعلم لا, لا لا لا نرجع إلى زمن التابعين ويعني زمن الصحابه يعني خولة بنت الأزور يعني مه. نلاحظ أنها كانت تسافر بدون محرم وأجاز لها أبو بكر صديق أنا ذاك يعني كان أمير المؤمنين لانها كانت عندها مغزه كان عندها جهاد ومغزه جهاد يعني وكانت تسافر مع اخوها برار بن الأزور يعني فكانت يعني تطبب في الجيش وكانت يعني كان كان عندها خروج لرساله لهدف فبالاسلام يجيز ذلك يصرح ذلك ولا يحرم ذلك فانا هذه النقطه نوضحها الاخوات حتى يزيلينها يزيلون هذا العوائق ويعني وكمان لا ننسى كما الآية ستقول ومن يعلم من ثقالة ذرة نخير منها ومن يعلم من ثقالة ذرة <تصفيق> يعني كل مننا سنحاسب يعني. طيب وما نرجع إلى موضوع الطفولة المسعفة حتى نركز عليه قليلا ثم نعرش يعني الطفولة المسعفة كما قلت لك واقع أليم في الواد يعني انا لا اعرف لم لم اكن اعرف بشيء يسمى الطفوله المسحوبه كنت اعرف انه يوجد طفوله اطفال غير شرعيين وتناولهم وتناولت هذا الشيء في حكم دراستي يعني وفي مسيرتي مع العلم ولكن لما نظرت إليهم وجدت واقع آخر يعني. وواقع في ماذا يتمثل هذا الواقع في عزوب المجتمع على هذه الفئة بالذات نعم. أنا حتى لا أطيل عليكم أريد أوضح نقطة للمستمع الكريم مه. يعني الناس اللي يسمعوا فينا وشيها الطفولة مسعفة رهم ناس بشر مثلنا مثلهم مه. وحتى القرآن يعني تطرق لهم وبينهم يعني ووضح هذه نقطة وهي نقطة الأخوة في الدين <تصفيق> كما قال في سورة الأحزاب دعوهم لآبائهم فإن تعلم تعلموا أبناء آبائهم في الدين ومواليكم نعم. هنا هذه الأطفال طفولة المسعفة هم إخواننا قبل كل شيء قبل, قبل الشيء اللي راهم وقعين فيه أنهم مجهولين أباء ومجهولين المعاة هم, هم ضحايا ذلك نعم. الشيء نسأل الله العفو العافية من مثل هذه الأشياء يعني. والله يهدي إن شاء الله نعم. والله يتوب على الجميع الذي أخطأ تعالوا وبعد بادر التوبه وباب التوبه مفتوح لا. وحاول انك تضمد الجراح والحمد لله الله عز وجل توبته ورحمته أكثر من كل شيء آه ولكن آه كما تطرقت وقلت هم إخواننا في الدين نه. واجب علينا أن نعاملهم في هذه النقطة يعني بعامل أخوة في الدين نه. واجب علينا أن آه يعني آه ما يعيشوش حالة النبذ اللي راي عايشين لعب لعب فيك. فيك لعب لعب شكرا أخي سمعين وتكوننا فرصة إن شاء الله نصدفوك لأنه أنت مسترسل يعني نخليك <تصفيق> كم من كل شكرا لك نرجع لأخ شادو محمد من ايضا من مجموعه شباب سوف نفس السؤال يعني واش اضفت لك هذه المجموعه واش قدمت لك واش قدمت ليها انت ايضا بسم الله الرحمن الرحيم اولا سحر رمضانكم سائر الله يسلمكم انتم بخير الله يسلم والله انا عضو قديم في الفيسبوك الساعه قبل كل شيء انا في الفيسبوك <تصفيق> <تصفيق> قبل المجموعه والحمد لله من بعد كذا دخلنا في مجموعة شباب سوف من المزره تاعنا تغير قبل كنا حاسبين في فيسبوك غير غير تعارف وكاكاو تشات و... لله شفنا مجموعات كيما هذه خيريه ثاني عندي في في البروفيل تاعي عندي اكثر من مجموعة مجموعه نصهم خيريه واكثر من نصهم ديما غير نستافد ونهز ونشوف كيفاش الافكار والحمد لله من كي دخلنا هذه كان يسر شباب تاخير صح قبل ما كناش في الواقع ما يبانونش الناس دين مديرين البركة راحة و... نعم الحمد لله كدخلنا في الاخر ويسدت أكثر جسدت كي طبقناها في, ال... في الواقع, الواقع. كي خرجت من عالم افتراضي. صح عرفنا بلي صح ما زال كان شباب يحب الخير والحمد لله يا ربي الله مالك الحمد شباب في سنك كل محمد مختلف مستويات في سنه, سنة كان الأصغر وكان الأكبر و... لله من كل يبادر مهم كبيره وينصحوا صغيره وعندها حافز نشاط الحمد لله نعم كي رحت ل... ل... مع المجموعه للميدان يعني كنت اتوقع انك تشوف الميدان كيما كنت تشوفه في ال... في الفيسبوك وانت تقول... كنت ساكن يعني كنت قديم في الفيسبوك <تصفيق> يعني هل الشيء الفعل كان اكبر من الكلام في الاول ما كنتش نصور ما اصلا الفئة هذه ما كنتش نديرهم انا في بار ليمنه ما كانش ما كنتش نحسبهم في الواد اصلا كنا كانساو مكان غير في الولي في الولي تاع الشمال كي دخلنا صدمت بالوقعه صدمت وقع مريل صح في الاول ما قديتش الصراحه الاول دخلت ما خرجت ما ما قدرتش صح مه. كان تحكي لي الاخت روضة يعني في السابق انه كاين كثير ناس كانوا ما يقدروش يحتكوا بالاطفال هؤلاء يعني يدخلوا يعاودوا يخرجوا ما يقدروا يشوفوه ما يقدروا يتعاملوا معاهم من قبل في الاول ما قدرت لا الصراحه من بعد مع الوقت ومع الاعضاء مع... شجعت بالاعضاء اندمجت تركو بهم الحمد لله انا عدت واحد منهم كن نروحوا اسم نبقى مشغول واش حتى بالمنتخره عندنا كي نخرج عليهم الاطفال يبداو يبكو تشوفونا رايحين يطولوا يبكو الحمد لله ربي يثبت اجركم ان شاء الله, إن شاء الله نرجع باش نختم في هذه الدقائق القليلة مع رضا ماذا بعد الطفوله المسعفه ام راح يعني تختصروا فقط وتقتصروا في المجهود تاعكم كبري تيسر 5500 تقريبا ما, ما, ما كلهم من كلهم من كان مم. كان حتى من البرة كان مثلا نفوّل إنشاة على المجموعة جتنا ضيفة نفيسة من نا. بشار مم. دلناها استضافة أن وجدت لدعم في برنامج مع الشباب وذور كان أسسنا مجموعة خاصة بالطفولة المصعفة اسمها مجموعة تصدقات الطفولة المصعفة بالوادي نا. مهمة هذه تقريبا في فئة ثلاثمائة هذه المجموعة اقتصرناها على الطفولة المسعبة مم. كل من يحب الخير ويحب يزور الطفولة المسعبة يشوفهم شاركنا في الزيارات يعني ينضم للمجموعة هذه وحتى مش من المجموعة هذه يحب يدير الخير ينضم لنا وحتى مش دير فيسبوك يجينا في زياراتنا إن شاء الله القادمة بالنسبة للقاءات يعني وين تم يعني في مكن الزيارات ولا وين تتلقاوه قبل البرنامج نحطوا تاع زياره مثلا نعم. في نقعد في حديقه نقعدوا مثلا في جردة مثلا تاع ولد احمد نقعدوا فنتفاهموا نديروا برنامج وكذا بعد كلكم ومش... كيما راكم نفس العدد ولا فقط بعض الممثلين تقريبا اصحاب المتحكمين معناتها ولاد صغار أكثر اكثر ونديد يكون برنامج تفهم أكثر نعم محمد إذن ريدا وفا روضة واسمعين ومحمد والأخوات أيضا من ورائي ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يخليكم الله. للواد وللجزائر أنتم خيرة شبابها وأيضا كل المجموعات الخيرة الفاعلة في المجموعة الفيسبوك أخبار شوف سوف وأيضا وما رحمة أرسلناه رحمة للعالمين وأيضا المجموعات الخيرة اللي راي فعل الآن في أرض الميدان في أرض الواقع نحيوها ونذكر أن برنامج نداء الرحمة خلال هذا الشهر الفضيل وإن شاء الله إذا كان ربي سهل حتى في الأيام العادية راح تكون أبواب مفتوحة لكل المجموعات سواء النشطة في هذا العالم او في العالم الواقعي العمل الخيرية ربي ثبت أجر الجميع ابقوا معنا أحبة المستمعين سنعود إليكم بعد هذا الفاصل الغنائي مجددا نشكر مجموعة شباب صوف الفيسبوكية اللي جاتنا في برنامج النداء الرحمة ونتواصلوا كما أشرت مع نداءات وصلتنا في هذا الأسبوع آخر نداء الحصة الماضية كان نداء رقم 2052 نداء رقم 253 جاءنا أيضا من الواد من عائلة تطلب مساعدة متكونة من 8 أطفال أب والأم، الأب مريض عقلي والأم عاطلة عن العمل اللي ماكثة في البيت ومعندها حتى مدخول تطلب من ذوي قلوب الرحيمة مساعدة هذه العائلة من جمار تطلب أي نوع من المساعدة وأجل الجميع على الله نداء رقم 254 أيضا جاءنا من الواد من السيد يقول في نص رسالته أنه, أنه أب عائلة هذه العائلة متكونة من عدد من الأطفال وهو مدخوله بسيط جدا يعاني من حالة صحية متدهورة وخاصة إصابته مؤخرا بيداء القلب لا يستطيع مقاومة ارتفاع درجة الحرارة في هذه الصائفة يطلب من ذوي القلوب الرحيم مساعدته بمكيف وأجر الجميع على الله إذن هذا الأب الكريم صاحب نداء رقم 244 مصاب بداء القلب ويعيش بسكن يعني يمتازر بحار في هذه في هذا الموسم الصيفي يطلب مكيف يقول أن حوش ما عندوش مكيف ولم يعد, لم يعد يطيق اتفاع درجة الحرارة خاصة أنه مصاب قلت بداء القلب عفاه الله إن شاء الله ربي شافيه ويطلب من ذوي القلوب الرحيم مساعدته بهذا كيف في اقرب وقت ممكن هذا الاب قلت صاحب النداء رقم 250 من الناظور الواد لمن يرغب تقديم له المساعدة اخر نداء رقم ماتين جاءنا من الواد من سيدة تقول لا اعرف من اين ابدأ لكن كل ما اريد قوله هو طلب مساعدة من دولبرو الاحسان لان ظروفي صعبة وصعبة للغاية انا املي ست اطفال البطال بالاحرام مريض ليستطيع العمل وان اكافح من اجل العيش انا وابنائي حيث انني اسكن في بيت الكرة وصاحبة المحل اي السكن تطر من لأنها تحتاجه إذا خرجت فإني سأعيش أنا وأبنائي وزوجي في الشارع ونحن في هذا الشهر الفضيل لا أستطيع شراء حتى علبة حليب لأطفالي وخاصة ابني الرضيع بحثت عن عمل ند... لكن دون جدوى حتى أني يعني لم أعد أستطيع حتى نلبي ولو جزء قليل من ضربات أطفالي وضروريات الحياة أطلب من ذلك البر والإحسان والقلوب الرحيمة مساعدتي بأي مساعدة مالية أو مادية أو عينية وجزاكم وجزا الله عني وعن الصغاري كل الخير هذه السيدة قلت من الواد صاحبتني ذا رقم مئتين نذكر أنه في نداءات أخرى لكن أخذتها على جنب لماذا؟ لأنه كنت أشرت في أكثر من مناسبة أن هذا البرنامج هو للحالات الاستعجالية يعني الإنسان اللي مش قادر يداوي ومش قادر يأكل يعني مثلا في فصل حر ما عندوش حتى في الجدار قديم يعني يشرب من ما بارد او يتبرد مبرد أو مكيف ما عندوش يعني أشياء أصبحت اليوم في, في جونا وفي طقسنا أصبحت من ضروريات الحياة لكن في نداءات من نوع خاص واحد عنده مبلغ مالي وحابي شي قطعة ارض وما كفهش المبلغ او واحد حابي شي سكن يعني حاب يعاونه بشي شي سكن اعتقد انه هذي النداءات عندها مكانها الخاص عندها السلوطات المحلية تقدم مساعدة او توفر سكن او توفر مثلا دعم من ريفي الى غير ذلك فرجاء يعني مثل هذي النداءات مش راح تفوت يعني بصراحة في برنامج نداء الرحمة لهو موجه للعائلات المعوزة المحتوى تاجه لي حتى لقمه العيش ومشلق يا حتى باش يعني اه تكفي اه حياتها اليومية نتمنى انه الاخوه يتفاهموا هذا الموضوع بشكل جيد ولا باس قبل ما نختم حلقه اليوم نذكر بهذا المفتاح الخاص بالسياره جاءنا هذا الصباح من يعني فاعل خير اه قلت اه وجدوا في مكان بالقرب من المركز البلدي للثقافة عندما دخل سوق ليبيا قديما سابقا نتمنى صاحب هذا المفتاح رو يسمع فينا أو أحد معارف وجيه سلمه من مقال الإذاعة وإن شاء الله ربي ثبت أجر الفاعل خير ألقاكم بخير تقبلوا تحياتي وتحية التقم العامل معكم هذه صباحة كمان خديجة وإلى لقاء ناس للناس ما دامت الحياة بهم